والكثير يعني, نبدأ يعني الكثير من الناس يفسرون كلمة استوى قوله تعالى الرحمن في الاستواء على غير على غير ما كان عليه سلف هذه على غير ما كان عليه سلف هذه الكل يفسرون الاستواء على الاستواء استوى أرحمنا استواء معنا استولى احنا استولى وهذا تحريف تفسيره <تصفيق> الاستواء للاستياء هذا تحريف للكلمه الواضحه وللاسف ان هذا وقع فيه الكثيرون وقع فيه الكثيرون يعني هذا يعني من الاستهلاك يعني الغلب من المغالاه فلان غالب غلب رسول على ما كان بحوزته هذا يستحق este حق لا يقولون نحن lawyers أهل التحريف يقولون نحن أهل التأويل يقولون نحن أهل التأويل لأن التحريف كلمة كلمة مكروهة للناس ممجوجة إذا سمع الناس إذا قلت للناس أنا من أهل التحريف نفظوك ورغبك ولكن كلمة التأويل يقول نحن من أهل التأويل نؤوج وكلمة التأويل غير كلمة تقويد تخيل كلمة تقويد، آه، ليس ليس حذلا أم ذمولا، تقويد فيه ذموم أم درع ولذلك عندما تسمع كلمة تقويد تنزج، الحين أبي سمعتي كلمة تخيل تنزج، فهم ينف سورة الله عز وجل عمارين يعني طبع تقويد وخاصة إذا فاين الصحفيين جرحان ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم الله بن مسلم لدار المعش يا اللهم في الدين في بداية وما كل والله الذين في قلوبهم زيغ يستتبعون ما تشابه منه ابتغاء الكسنة وابتغاء تاويله وما لا متاويله هو عند الله والراسكون بالعلم وبعد ذلك قراءه وسط والروح لا يعلم الله الراسكون بال علم الله سبحانه جل جلاله بكون اماله يعني على من لا يشمل التاويل هو في يعني على فيه المذور وفيه المذور فاهم شيء هذا اعتبر هذا سبب لهذا الاقتراح ها سبب في القراءه التاويل هذا نقول بيننا احنا قولك فيه ان الموف فيه للذري فان كانت ان كان تاويل للشريف هو هو على هذا احسن التاويل على هذا يجري اصحابه هذا يكتب يعني على عليك التأويل ويقصد منه التفسير ولا قد ويقصد منه هو التفسير وقد يقصد به العاقبة والمعال. عدمنا عنده أول سلوك. إحنا في قصتنا. قد يقصد به التفسير وقد يقصد به العاقبة والمعال. وقد يقصد به صرف الله عن غاية. قد يقصد به أي التو صرف الله عن غاية. أما القسم الأول. الذي خططوا للبيات سي سي هذا موضوع كثير مناقشه في العقيده والقاعده اه على سيدي الشيخ ابو الجاريد رحمه الله يعني في كتاب تفسير ابن كثير ياتي الله أقوله لأمة أقوله يقصد به لا تفسير القول تعالى أمة تفسير تفسير القول أمة أقوله تعالى كذا وكذا معناه تفسيره كذا وكذا <تصفيق> هذا القسم الذي تعلق إيش القسم الكسم الثاني يتعلق بما معه بعاقبة و بالمآل والمآل كما جاء في سورة لا هي قال يا أبتي هذا تاويل رؤيا بالقلب فجعل ربي حقا ما نقصد بالتاويل؟ العاقبة والمآل ما آل إليه أمر الرؤيا إنه وتقال هل كنا هذا؟ ورفعه أبوئيه على العرش وقصدوا لبصب الشدة ثم وقلوا على ذلك؟ قال يا أبتي هذا تاويل رؤيا بالقلب جعلها ربي حقا وهو يقصد ويعني يقول هذا تأويل عرقا ما رأىه في بداية حياته مصبعه فالتأويل التي رأى إني رأيت أحد عشر كوكده والشمس والطمر فقريته الهيس فلما تحقق التأويل ماذا قال؟ قال يا هم هذا تأويل عرقا قد جعلها ربي حقا فالتأويل قد يقصد من ربي يخذ من التفسير وقد يقصد منهم العاقبة والمآل وقد يقصد منه صرف الرضيع عن ضائع فهذا الأخير صرف الرضيع عن ضائعية بتأويل الكلام ذكرنا نويل من يقسم إلى قسمين قد يكون هذا التأويل ممدوحا وقد يكون ملموما فإذا أولنا هذا الكلام إذا أولناه إذا كان تأويلنا لهذه الآية إذا كان تأويلنا لها بدليل فيكون من باب التفسير وبالتالي هو من قسم الندوح ليس من الملموم أن يكون تأويلنا بدليل وإن كان تأويلنا لهذه الآية أو لهذا الكلام بغير دليل يكون من قسم التحريف لا من قسم التفسير وبالتالي يكون من القسم المذنون من القسم المذنون ويعني الناس يعني كثيرا يتكلم عن الشيخ عن الإمام هنا من أبي يعني مرصلي لأن كثير من الناس سنكت هذه المسلة في تخويل هذه صفات الله عز وجل فكل ما أتتهم صفات من الصفات إلا وأولوها بدلقا بغير الدلقا فلذلك هنا فسّلوا استوى بماذا يستوى فوقعوا في شرور عظيم ساعدهما يخرج عين جاد يقع في شعور عظيم لأنه لما ل... لم... لما لما قالوا يعني زعموا أنه يؤوله فرار من التجسيم والشبه هل لأن إذا قلنا استوى بمعنى على واستقر وكذا هذا يعني نطلقه الحيز ونشبهه بخلقه وهكذا ففتراجعوا فتوقع ان شرم فطر منه لذلك قالوا نحن نقول لا نفسر استوى باستواء لانه هناك لا من يؤيد هذا حتى باللغه العربية ومثال لذلك تفاعل استوى بشر على العراق بغير سيف او دب العراق ومكر من اين اكثر من فوقعوا في أقمن، استوى بشرا على العراق، فشده الله عز وجل بشرا، وشده عرش الله عز وجل بالعراق، فهذا أعلى وأقلم أنواع التشبيه والتبذير، ومن هؤلاء هم الشعراء، الشعراء والما تودية أيضا يعني يشتركون فيها في في في هذا التأويل والذي هم في هذا المبنى الأشاعر لأننا ن نعيش في المغرب دولة نسمع من حين بلد يعني الدندان وخطابه كلامون ويحدثون الناس على تمثه في العقيدة الشعرية وهذا كلام ضبابي كلام يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى إلى إلى تحرير إن الأشعاع نسبة إلى <تصفيق> ماذا؟ نسبة إلى من الحسن؟ الأشعاع في حمور إمام البحار، لكن عندما يعني قبل أسبوعين خطبة يعني كانت عن لا سمعتوها؟ الحسن هذا والراب. أي يعني عقيدة الأشعاعية في يريدون أن أن هل باعتبار ما كان في بداية حياته أو ما آلى إليه ونحن تكلم عن عاقبة الأشعار فأقول حسن الأشعار ما تهم لهم هل يهم لهم هل تعرفوا عن شيء حالته نحن نريدهم أنه إذا تكلمتم عن عن عاقبة الأشعارية تكونوا راسخين راسخين فأنتم تبينون للناس ونحن نعم نحن على عاقلة الأشعار لكن باعتبار ما آله إليه أمره وعاقلة أمره فأبو الحسن رحمه الله تعالى ولد في سنة ستين ومائتين المائتين وستين الهجار وتوفي في سنة تلت مائة وعشرين وهو أخذ رحمه الله تعالى أخذ علم الكلام أخذ علم الكلام عن شيخه عن شيخه وزوج أمه في آل واحد أخذ علم الكلام عن شيخ معتزل في زمانه أبي علي الجبال فأبو علي الجبال هذا هو زوج أمه أخذ عنه هذا الكلام أو علم الكلام حتى أصبح الإمام أبو الحسن الشارع أصبح رأسا في معتزلة أصبح رأسا وشيخا فيه المرج وجلسني بقية في على هذه حال حال ما يقارب أربعين عام ما يقارب ولذلك ذكر ذكر الحامد الكثير أن الإيمان أبو الحسن الأز... الأشعري مر بثلاثة مراحل في حياته دوّنوا هذا فرؤوه مر بثلاثة مراحل في حياته المرحلة الأولى هي التي سمعتموها آنفا لذكرنا الآن أنها فيها تربى تربى في حجر شيخه وزوج أمه وتنقى منه يعني علوم المعتزلة حتى صار رأسا فيه وشيخه ثم بعد ذلك أثت المرحلة الثانية من حياتهم وهي التي لأن, لأن, لأن المعتزلات يثبتون الأسماوين الصفات كان يمكي في بداية حياته على منوال يعني على منوال المعتمد يلف الصفات جملة وصفات. ثم في المرحلة الثانية كما ذكر الحافظ الكثير ثبت أو يعني أو أثبت الصفات العلمية أو العقلية الصفات العقلية هي ما هي موجودة أو مقررة هنا. هذه الأشاعر وهي السبع، لذلك يسمون الأشاعر ويسمون بالسريعين نسبة إلى هذه الصفات التي يثبتونها دون سواها. من هذه الصفات شير؟ <تصفيق> الحياة والعلم. الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. هذه سبع. صفات في المرحلة الثانية من حياته رحمه الله كان يثبتها وهذا أدم على منوالي الكلابية نسبة للعبد الله يثبتون هذه صفات السمع ويؤولون كما يقولون غيرها الصفات الخبرية يؤولونها يعني كالوجه واليدين القدم هذه يقولون نحن نؤمنها والصفات السبع التي ذكرناها أن يمثبتونها فكانت هذه المرحلة هي المرحلة الثانية من حياته التي مر بها رحمه الله ثم بعد ذلك أتت المرحلة الثالثة أتت المرحلة الثالثة والأخيرة في حياته وهي التي أثبت فيها كل صفات وكان فيها على ملهم من السنة والجماعة ولذلك كان يقول عقيدتي هي عقيدة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ولذلك يعني دول هذه العقيدة التي إليها امتهى دولها في أخريات ما كتب في أواحل الكتب التي كتبها ومنها الإبالة كتاب الإبالة عن أصول الديانة لأنه ذكر العلماء كحافظ بن العساكي قرروا أن في الحسد الإبال الأشعري يعتزل الناس خمسة عشر يعتزل الناس من خمسة عشر يوم, يوم. المرحلة الثالثة الأخيرة. ثم خرج إليهم بكتابه الإبان. فتكلم مع الناس، فقال لهم: إني أنخلع مما كنت أعتقده، كما أنخلع من هذا الثوب. وكان عليه ثوب، فانخلع منه، فانقاه بين الناس. وأنقامع الثوب الكتاب وأنقامع الثوب الكتاب الذي هو الإبانة عند أصول الديانة وفيه قرر معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل كلها ولذلك يقول من قيم رحمه الله تعالى في والأشعري قال في تفسير استوى بحقيقة من المهتاني هو قول أهل اعتزال وأتباع جهم وهو من البطلا في كتبه قد قال ذا من مجذب وإبانة وما قالت ببياني يعني صرح الإمام رحمه الله تعالى أن الذي تسر استوى بالستولام فهذا غاية البطلا لم يدد عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من لغة القرآن ثم قال هو قول أهل الاعتزال يعني هذا القول هو تحريف من أهل الاعتزال من المعتزلة وأتباع جهل لأن الجهمية ينفور الصفاق الأسماء جمع المعرفس هذا أتباع جاهين، وهو ذو طالب في كتبه هو أي أبي الحسن في كتبه قد قال ذام الموجز، ففي كتابه الموجز وفي كتابه إبانة وفي كتابه إبانة ومقالات ومقالات سمين ومقالة ببيانه أي أبان وأظهر مذهب عن السنة والجماعة وعقيدة عن السنة. والجماعة فهذه هي عقيدة من حسن الأشعالات التي آل إليها فلا ينبغي ولا ينبغي وليس من الأمان العلمية ولا من الدين في شيء أن عض من على ما كان عليه في بداية حياته وقد تراجع عنه ونسبة هذه المرحلة الأخيرة إلى إلى أبي الحسن الشعري يعني ما هي ذكرها؟ لقد ذكرها يعني جملة من من الأئمة ومن الخفاف، الإيمان في عساكر أطال النفس، رحمه الله تعالى، وشمس الدين الذهبي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه القيم والحافظ من الكثير خلق الكثير من الأئمة بال بال بالعاجب أن صاحبنا الآل عليه يعني نشرح يعني مقدمة رسالته الإمام أبي زيد الخرواني أثناء على أبي حسن الأشعري أثناء عقيدة في على عقيدة أثناء عليه من حيث عقيدة من حيث رجع إلى الصلاة إلى إلى معتقد السلو الجماعة وهذا ذكره الإمام بن فرحون وعمالي أيضا في كتابه الدجاج. الدباج المذاهب في أعلان البذهب ذكر فيه الكلام من أبي زي القيروان فهل يُعقَد من ناحية المنتقية أن أبي زي القيروان وهو كما ترون على المعتقد السنة والجماعة يثني على عقيدة أبي الحسن الأشعائي إن كان يُنفي الصفاة ولا يُثمِتُها أو يُحَذِفُها لا يُمكن هذا فتبين لنا نعلم أن أبا الحسن أشعار رحمه الله مات وهو يدين إلا يعز وجل بما كان عليه الصحاب والتابعون والمتبعون بإحسان وعلمة المسلمين إنه كما قلنا لا يدعي لأن تمسك بما خاله في أبو الحياة نحن نشتغي حتى العلماء من مثل الإمام الشافعي رحمه الله قل هذا كلامه الجديد وذاك كلامه القديم ذاك كلام له اجتهاد له في العراق ثم بعد ذلك انتقلنا من مصر وقرأ المحدثين وملأت أمور يعني كان تخاف عليه صار إليها وقال إليه فلا يمكن أن تمسك بالقديمه ونطق ونحن أن له جديد يعني في الموضوع أو في الأمر. أتلت بعض النفس في هذا أيها الطلاب يا أبناء فيه النفس لأن كل ما سيأتيكم من الصفات تبنى على هذا البناء. فإن أبو الحسن المشعري إيمان وناشي صوري ونحن على عقيدته التي آل إليها وانتهى إليها. أما يعني إثبات الصفات السبع وتأويل الصفات الخبرية وهكذا، فهذا ليس هو مذهب ولا عقيدة الحسن التي توفي عنها والتي ماذا عليها رحمه الله تعالى إذا بتقوم هذا ولا نكتفي به تستطيعون يعني أسبوع المقبل تحرر موجز أو منخز لهذا بابها انه باب حقيقي وب يعني كما قلت لكم يعني ما انبالي عليه فهمكم واستقبالكم لكل ما يتعلق بالاسماء نفسها جير واحد ملخص ها في حدود 10 12 صفر نقول اختبركم مقدمي اختبرني اذا كل دي كشفت عباره من معالي. النصوص التي سيما هنا و... الاول شاء الله الاسبوع المقبل أنتظر لكم ملخص عن عقيدة السنة السنه والجماعه عن المراحل التي مر بها ابو الحسن الاشاعري نكتفي إن شاء الله بهذا والاسبوع الجاي ان شاء الله في